اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا